البيت الحرام يبتغون فضلاً يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا وإذا حللتم تصطادوا ولا يجرم أنكم شناء قوم أنصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدو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 أحدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا جوهكم وأيديكم. فَأَصِيلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا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 اذن مقم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني إسرائيل وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي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 ما كنتم تخفون يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعرفون كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا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 ان تقولوا ما جاء انا من بشير ولا نذير فقد جاء اكون بشير ونذير والله على كل شيء قدير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 لئن بسطت اليدي إليك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء أبيء إثم واثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين.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 إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل ناس وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحِيَّنَا سَجَّمِيعَ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ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 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتقوا إليه الوسيلة وَبَتَقُوا إلَيْهِ الْوَسِيلَةُ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَأَن لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعُهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْذِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنْ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 وآمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا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 او كفحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب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 وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص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 آثارهم بعيس بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين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 ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أممته واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أَن يأتي بالفتح أو أمر عنده فيصبحوا على ما أسر في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهل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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقون منا إلا أن آمن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 ما لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطغوت هؤلاء كشر ما كانوا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا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 Minhum umma tumuqtaṣdatu wa kathirum minhum saama yamalun yā ayha al-Rasūl bil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 أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم وَلَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 هم رسول بما لا تهوى أنفسهم فرِيقا كذبوا فرِيقا كذبوا وفريقين يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عم وصم كفيرا منهم والله بصير بما يعملون لقد كثر الذين قالوا إن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 وَمَا للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم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 ما المسيح بن مريم إلا رسول قد دخلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه كان يأكلان الطعام. أوْذُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّهُمْ لَا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا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 وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بَنِ مَرْيَمِ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم أتخذهم أولياء ولكن كثير ولكن كثير منهم فاسقون لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يَأْخُذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يَأْخُذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ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 أيمانكم؟ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والمسر والأصاب والأزلام.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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متتقوا وآمنوا إذا متتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متتقوا وآمنوا ثم وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا بل أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم.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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوقوا بال امره عفى الله عما سلف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 إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسوءكم وَإِن تبدل لكم تسوءكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل الله عنها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 قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضَلَّ إِذَا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا سينبئكم بما كنتم تعملون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 قائثن فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولان فيقسمان بالله يُقَسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ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 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا إنك أنت علم الغيب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 قالون نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا ما أيدت من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيت منك وارزقنا وأن تخير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم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 ان اعبدوا الله ربي وربكم وكونوا عليهم شهيدا ما دمتم فيهم فلما توفيتني كنت انت الرتيب عليهم وان تعالى كل شيء شهيد